المتوفى س ن ة ست بعد المئتين والالف وقد انتهى بنا البيان إ ل ى قوله رحمه الله باب ما جاء في السحر نعم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء المرسلين نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن قال امام ا ل د ع و ة رحمه الله واياه باب ما جاء في السحر مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان ما جاء في السحر من الوعيد بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد ل أ ن الساحر لا يتمكن منه إ ل ا بالوقوع في الشرك ل أ ن الساحر لا يتمكن منه إ ل ا بالوقوع في ا ل ش ل ك و ح ق ي ق ة السحر ر ق ا ينفث فيها رقا فيها ينفت مع ا ل ا س ت ع ا ن ة بالشياطين فالسحر مركب من شيئين أ ح د ه م ا ا ج ت م ا ل ه على رقى يقارنها النفل ا ج ت م ا ل ه على رقى يقارنها النفل وهو ما هو النفل يا عبد الرحمن ايش أ ح س ن وهو نفخ مع ريق لطيفه وهو نفخ مع ريق ل ط ي ف ة و ا ل آ خ ر ا ل ا س ت ع ا ن ة بالشياطين ا ل ا س ت ع ا ن ة بالشياطين لتسليطها على مقصود الساحر من سحره لتسليطها على م ق ص وهذه د الساحر س ح ر من و ه ا ل ح ق ي ق ة التي ذكرناها للسحر هل هي ح ق ي ق ة ل غ و ي ة أ م ش ر ع ي ة أ م ا ص ط ل ا ح ي ة قلنا و السحر ح ق ي ق ة إ ي ش و قد ينفث فيها مع ا ل ا س ت ع ا ن ة بالشياطين من أ ي من معروف على وجه إ ي ش هذا ا ل ا س ت ل ا ح من أ ي باب ا ل ا س ت ل ا ع دائما يرجع إ ل ى علم هذا يرجع إ ل ى اي علم أيه سنت. علم الطب عند العرب واصطلاح هذه ح ق ي ق ة ا س ت ل ا ح ي ة للطب ل أ ن السحره ا كان عندهم طبا ولذلك قلق تاده لسعيد بن المسيب رجل به إيش؟ طب أ و يؤخذ عن م ر ا ت ه إ ل ى آ خ ر ا ل أ ث ر و ي أ ت ي في ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ن ك و ر ة آ ن ف ا قال الله ت عمر ا ل وَلَقَدْ ل ى ا لَمَنْ ش ت ا مَا ه لَهُ فِي آ خ رضي ة مِنْ يؤمنون عمر خَلَاقَ وقوله يؤمنون بالجبت والطاووت قال ر الله عنه الجبت السحر و ا ل ط ا و و ت الشيطان وقال جابر ض ي الله عنه ا ل ط ا و ي ت كرهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد أ ن ابي ه ر ي ر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هم قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جندب رضي الله عنه و ف و حج الساحر ضربه بالسيف و ا ت به وقال الصحيح أ ن ه موقوف وفي صحيح البخاري عن ب ج ا ل ة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن ي ق ت ل و ا كل ساحر و س ا ح ر ة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن ح ف ص ة رضي الله عنها أ ن ه ا م ر ت بقتل ج ا ر ي ة لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جنود رضي الله عنه قال احمد عن ثلاثه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه س ب ع ة ادله فالدليل الاول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ما له في ا ل آ خ ر ة من خلاق فالخلاق الحظ من الخير فالخلاق الحظ من الخير و من لا يكون له حظ من الخير في ا ل آ خ ر ة هو, هو الكافر و من لا يكون له حظ من الخير في ا ل آ خ ر ة هو الكافر فدلت ا ل آ ي ة على أ ن السحر كفر ل أ ن ه يذهب معه الخير كله في ا ل آ خ ر ة ل أ ن ه يذهب معه الخير كله في ا ل آ خ ر ة فيكون صاحبه كافرا ذكر هذا المعنى الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير أ ن الخلاق في لسان العرب ا ل ح ب من الخير ومن وقع نفيه عنه ف إ ن ه من أ ه ل النار الذين هم أ ه ل ه ا من الكفار والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله بالجبت والطاغوت وفيه تفسيران ذكرهما المصنف أ ح د ه م ا تفسير عمر بن الخطاب أ ن ه قال الجبت السحر و الطاغوت الشيطان و و ا ه ابن جريد واسناده حسن فيكون معنى ا ل آ ي ة يؤمنون بالسحر و بالشيطان يؤمنون بالسحر و بالشيطان و ا ل آ خ ر تفسير جابر رضي الله عنه قال ا ل ط و ا غ ي ت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد رواه ابن جرير و إ س ن ا د ه صحيح والخبر عن الكاهن ب أ ن ه طاغوت ملازم ل ل م ق ا ر ن ة بالشيطان ل أ ن الكاهن يتوصل إ ل ى دعواه بالشياطين فلا يخالف ما تقدم من أ ن الطاغوت إ ذ ا أ ط ل ق ذكره في ا ل ق ر آ ن فالمراد به الشيطان فيكون تفسير جابر للطاغوت ب أ ن ه الكاهن من التفسير للشيء بلازمه فالكاهن يقارنه الشيطان فيكون معنى ا ل آ ي ة يؤمنون بالشياطين و على هذين التفسيرين تكون ا ل آ ي ة في ذم أ ه ل الكتاب و مما ذموا به إ ي م ا ن ه م بالسحر و الشيطان و الذم إ ن م ا يقع شرعا على فعل محرم و الذم إ ن م ا يقع شرعا على فعل محرم فيكون السحر حراما و الدليل الثالث حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يجتنب السبع الموبقات الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات وهي المهلكات العظام وهي ا ل من ه ل العظام ك ا ت م الذنوب فيكون السحر من كبائر الذنوب ا ل م ح ر م ة تحريما شديدا والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا جندب ولا جندب ا ل ل ي بيجيب ا ف ع ي د ة بتجيب ما هو في اثنين اثنين كلها كلاهما كلاهما تعود دائما ا ل ف ص ح ة و ت س م ح في ا ل ع م ل ي ة احيانا كلاهما أ ي ن مر معنا في كلام النووي في آ خ ر في باب ا ل إ ش ا ر ا ت إ ل ى ضبط الفاظ مشكلات نص على هذا وهكذا العلم النافع ي أ خ ذ رقابه برقاب بعض يتكرر معنا أ ك ث ر من م ر ة هذه تقدمت في الاربعين نويه و في الباب ا ل أ خ ي ر الدليل ا ل ر ا ب ع حديث جون دبي رضي الله عنه م ر ف و ع ن حد الساحر ضربه بالسيف رواه التيمذي وقال و صحح وقفه أ ن ه من كلام جندب رضي الله عنه و هو الصواب و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في كون الساحر يقتل بالسيف و القتل بالسيف لا يكون إ ل ا على اقتراف محرم ل أ ن المسلم معصوم الدم فلا تسقط ا ل ع ص م ة عنه ولا يستباح دمه إ ل ا بانتهاك محرم أ و ترك واجب فيدل هذا على ح ر م ة السحر والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ث ل ا ث ة من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم هم عمر وابنته ح ف ص ة و جندب بن عبد الله رضي الله عنهم أ ن الساحر يقتل و لا يكون القتل كما تقدم إ ل ا في محرم فيكون السحر محرما و أ ث ر عمر عزاه المصنف إ ل ى البخاري مريدا أ ص ل ه لا لفظه ف إ ن ه ليس بهذا اللفظ عند البخاري بل أ ص ل ه عنده و أ م ا اللفظ ف إ ن ه عند أ ب ي داود وتقدم أ ن وجود ا ل أ ص ل عند مخرج ما ء يبيح عزوه إ ل ي ه قال العراقي و ا ل أ ص ل يعني البيهقي و من عزا و ليت إ ذ زاد الحميد ميزا فيكون عزو المصنف هذا الحديث إ ل ى البخاري صواب أ م غير صواب صواب و ل غير صواب صواب يعني لو واحد من ا ل إ خ و ا ن دخل ا ل آ ن على الشامله ل غيرها ما وجد الهلاك في البخاري فكيف يوجه هذا الذي وقع من المصنف كيف يوجه أ ن ه أ ر ا د ا ش اصل الحديث أ ن ه أ ر ا د عزوه إ ل ى البخاري ب أ ص ل ه و أ م ا أ ث ر ح ف ص ة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى و أ م ا أ ت ث ر جندب رضي الله عنه فرواه البخاري في التاريخ الكبير وكلها صحيحه عن هؤلاء الثلاثه رضي الله عنهم ولا يعلم لهم مخالف من الصحابه أ ن الساحر يقتل نعم فيه مسائل ا ل أ و ل ى تفسير ايه ا ل ب ق ر ة ا ل ث ا ن ي ة تفسير ايه النساء ا ل ث ا ل ث ة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما الرابع أ و ل ه رحمه الله ا ل ث ا ل ث ة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما أ ي ب ا ل أ ث ر الوارد عن عمر رضي الله عنه أ ن الجبت السحر والطاغوت الشيطان وهو الموافق للمذكور في ا ل ق ر آ ن في مواضع ع د ة ف إ ن في ا ل ق ر آ ن الخبر عن أ ه ل الكتاب أ ن ه م يؤمنون بالسحر و يؤمنون بالشيطان و أ ص ل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه و أ ص ل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه و من أ ع ظ م افراده ا ل س ح و من أ ع ظ م أ ف ر ا د ه السحر و تقدم أ ن الطاغوت يقع في الخطاب الشرعي على معنيين أ ح د ه م ا خاص و هو و هو الشيطان و إ ذ ا أ ط ل ق في ا ل ق ر آ ن فهو المراد و ا ل آ خ ر عام و هو المراد إ ذ ا ذكر الفعل معه مجموعا كقوله تعالى و الذين كفروا أ و ل ي ا ئ ه م الطاغوت يخرجونه من النور إ ل ى الظلمات واحسن ما قيل في حده حينئذ ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع ذكره من ه يا وليد ذكره ابن القيم في ا ل ا م ا ل م و ق ي ن طيب وش دخل الشيخ عبد الحسن سنه عباره ن ظ ر غ ى ق و ى قال إ ي ش هذا الشات احسن ما قيل في حده ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في المفح المجيد أ ن ه أ ح س ن ما قيل في حده يعني بالمعنى العام نعم ا ل ر ا ب ع ة أ ن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من ا ل إ ن س ا ل خ ا م س ة معرفه السوء النور ان الطاغوت قد يكون من الجن صح واضح وقد يكون من الانس واضح و غير واضح واضح ولا يختص بالحكام ولا يختص بالحكام ا ل آ ن الناس لا يفهمون من معنى الطاغوت إ ل ا الحاكم الظالم أ و الحاكم المبدل أ و الحاكم الكافر أ و غير ذلك من أ ح و ا ل الحكام التي تكون إ م ا نقصا أ و نقضا ل ل إ س ل ا م لكن لا ي أ ت ي في قلوبهم أ ن من ا ل ط و ا غ ي ت من هم منسوبون إ ل ى العلم و من الطواغيط من هم منسوبون إ ل ى ا ر ئ ا س ة في الدنيا ب ا ل أ م و ا ل و الجاه دون السلطان و الحكم و لذلك ابن القيم قال ما تجاوز به العبد و حده من معبود ك ا ل آ ل ه ا ل ب ا ط ل ة أ و متبوع ك ا ل أ م ر ا ء ا ل ظ ل م ة و ا ل ك ف ر أ و م ط ا ر ا ل ع ل م ف إ ن العلماء يطيعهم الناس فطاعتهم فيما خالف الشرع يكون قد يكون من ا ل ع ل م أ ن ه طاغوت يدعو إ ل ى الشرك أ و يدعو إ ل ى م خ ا ل ف ة الشرع ولو لم يكن شركا يدعو إ ل ى م خ ا ل ف ة الشرع فهذا من يدعو م خ ا ل ف ة الشرع أ ي ا كانت حاله ولو كان منسوبا إ ل ى العلم يكون من ا ل ط و ا غ ي ت و مما ينبه إ ل ي ه أ ن الحقائق ا ل ش ر ع ي ة أ ك ث ر ما ي ح ت ب الخلق عنها ا ل ا س ت ل ا ح ا ت المصطنعه التي يضعها الناس ا ل ا س ت ل ا ح ا ت المصطنعه التي يضعها الناس ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف حكم الله فردها إ ل ى أ و ض ا ع الشرع أ ض ر ب لكم مثال ما الفرق بين المظاهرات و المسيرات و الاعتصامات و الاضرابات ما الفرق بينها بتتعب في الفرق بينها صح طيب اذا اردت تبحث في ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث ستخرجها على ماذا تتعب ل أ ن وضع المصطلح يمنع من فهم حكم الشرع لكن جرد هذه ا ل أ و ض ا ع من حكم الشرع فيخرج أ ن هذه المسائل و غيرها ترجع إ ل ى أ ص ل واحد في الشرع و هو الاجتماع فالاجتماع في الشرع نوعان اجتماع م أ م و ر به و اجتماع منهي عنه و حينئذ إ ذ ا قلت الاجتماع المنهي عنه قلت الاجتماع المنهي عنه الاحتفالات باليوم الوطني و المظاهرات و لو س م ي ة س ن ي ة و هذا يكون الحق الحقيقي ظاهر فيه جل ل أ ن ه ا ترجع إ ل ى أ ص ل بين ا ل أ د ل ة في الشرع أ د ل ة الاجتماع و ا ض ح ة ا ل أ د ل ة إ م ا لحق أ و لباطل وكلها مما تقدم في الشرع حكمه ستجد في دلائل الشرع ووقائع في عهد ا ل ن ب و ة وعهد ا ل ص ح ا ب ة ما يبين حكم هذه ا ل أ ش ي ا ء دون ا ل ح ا ج ة إ ل ى تفريع مقالات ج د ي د ة ولذلك ينبغي للمرء إ ذ ا أ ر ا د أ ن يعرف حكم الله عز وجل في شيء أ ن يجرد الحجب التي غشيته ومن جملتها الاصطلاحات التي وضعها الناس أ ض ر ب ل ك م مثال في الاصطلاحات ما حكم المكياج للرجال قالوا والله المكياج نوعين مكياج في تشبه للنساء هذا حرام ومكياج ل أ ج ل التصوير وظهور ا ل ص و ر ة واضحه في النقل التلفزيوني هذا جائز هذه فتوى هذه فتوى على ق ن ا ة من القنوات إ ن إ ذ ا كان ا م ق ص و د به مكياج ل أ ج ل ت ش ب ه بالنساء هذا حرام و إ ذ ا كان مكياج ل أ ج ل ظهور ا ل ص و ر ة و ا ض ح ة فهذا مما يندرج في مقاصد ا ل ش ر ي ع ة و المصالح ا ل م ر س ل ة إ ل ى آ خ ر الكلام الذي يذكر في م ث ل هذه المقامات الذي حال بين تصور ا ل م س أ ل ة و توليد هذه ا ل أ ش ي ا ء و قبول بعض النفوس مثل هذا التشقيق هو عدم رد م س أ ل ة المكياج إ ل ى الحكم الشرعي إ ل ى ا ل ص و ر ة التي جاءت بها الشرع وما فيها من ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة للزينه ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف حكم الله دائما ج ل د هذه الحقائق من الحجب التي وضعتها و ج ل د قلبك من الهوى ف إ ن الله يوفقك إ ل ى ذلك ومن الناس من له ن ي ة حسنه ولكنه لا يتنبه إ ل ى تجريد ا ل أ و ض ا ع التي غشيت الناس من الاصطلاحات التي وضعوها ث ن أ ت بالحكم الشرعي عن معرفته ولذلك الذي يفرق بين احتفالات العيد الوطني وبين المظاهرات خلاف الدليل الشرعي لكن الذي ينظر إ ل ى أ ن حكم الشرع يتعلق بالاجتماع و أ ن مناطه الشرعي مبين في اجتماع أ م ر ت به الشريعه حتت عليه أ و أ ذ ن ت به واجتماع حرمت ا ل ش ر ي ع ة ونهت عنه و منعت منه ا ل خ ا م س ة م ع ر ف ة السبع الموبقات ا ل م ق ص و ص ة بالنهي ا ل س ا د س ة أ ن الساحر باب باب بيان شيء من أ ن و ا ع السحر مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان شيء من أ ن و ا ع السحر مما يشمله اسمه في لسان العرب مما يشمله اسمه في لسان العرب ف إ ن السحر عندهم ما لطف وخفي سببه ما لطف وخفي سببه وقد يكون في المذكور في الباب ما يرجع إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة ا ل ا ص ط ل ا ح ي ة ومنها ومنه ما لا يرجع إ ل ي ه ا وقد يكون في الباب ما يرجع إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة ا ل ا ص ط ل ا ح ي ة للسحر ومنه ما لا يرجع إ ل ي ه ا نعم قال أ ح م د حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوث عن حيان وعلا قطن ا حدثنا ل ق بن ق ب ي ص ة عن أ ب ي ا ن و سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ا ل ع ي ا ف ة والطرق والطيره من الجبت قال عوف العيافه زجر الطير و ا ل ط ر ق الخط يخط في ا ل أ ر ض والجبت قال الحسن ع ن ة الشيطان إ س ن ا د ه جيد وليبيد ا و د و ا ل ن س ا ء وابن حبان في ص ح ي ح المسند منه وعن ابن أ ب ا س رضي الله عنهما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس ش ع ب ة من النجوم فقد اقتبس ش ع ب ة من السحر زاد ما زاد فواوى بغض اول ب إ س ن ا د صحيح وعن حنيفها ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا هل انبئكم العرض هي النميمه القاله بين الناس رواه مسلم ولهم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان الى ل س ح ر ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه خ م س ة أ د ل ة فالدليل ا ل أ و ل حديث ق ب ي ص ة الهلالي عن أ ب ي ه رضي الله عنه أن ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال إ ن العيافه و ا ل ط ر ك الحديث رواه ابو داود و ا ل ن س ا ء و أ ح م د و إ س ن ا د ه ضعيف و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله إ ن ا ل ع ي ا ف ة و الطرق و ا ل ط ي ر ة فذكر ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء من أ ن و ا ع الستر أ و ل ه ا ا ل ع ي ا ف ة و هي زجر الطير يعني بعثها لتنتشر زجر الطير و الاعتبار ب أ و ص ا ف ه ا و أ س م ا ئ ه ا و أ ح و ا ل ه ا على خير أ و شر على خير أ و شر ثم توسع في اسم ا ل ع ي ا ف ة فجعل للحدس و التخمين فجعل للحدس و التخمين يعني التوقع والخبر عما يكون وثانيها الطرق وهو الضرب بالحصى وهو الضرب بالحصى والخط بالرمل ل م ع ر ف ة المغيبات فالطرق يشمل ا ل أ م ر ي ن مع و لا يختص بما ذكره عوف فقط و لا يختص بما ذكره عوف فقط فربما يكون خطا ً في ا ل أ ر ض و محله الرمل و ربما يكون ضربا ً في الحصى و محله ا ل أ ر ض ا ل ق ا س ي ة فكلاهما يسمى طرقا ً و ثالثها ا ل ط ي ّ ر ة و ثالثها ا ل ط ي ّ ر ة و هي اسم لكل ما يحمل على الاقدام او الاحجام و هي اسم لكل ما يحمل على الاقدام او الاحجام و المراد بالاقدام ايش المبادره الى الفعل و المراد بالاحجام ل ي حمد ترك الفعل و الانقطاع عنه ترك الفعل و الانقطاع عنه و قد جعل النبي صلى الله عليه و سلم هذه ا ل ث ل ا ث ة كلها من ايش من الجبت قد جعل النبي صلى الله عليه و سلم هذه ا ل ث ل ا ث ة كلها من الجبت و تقدم تفسير عمر له أ ن ه انه السحر فتقدير الكلام إ ن ا ل ع ي ا ف ة و الطرق و ا ل ط ي ا ر ة من السحر تقدير الكلام إ ن ا ل ع ي ا ف ة و الطرق و ا ل ط ي ا ر ة من السحر و قول الحسن رحمه الله تعالى مفسرا للجبت ر ن ة الشيطان لا يخالف, مذكور لا يخالف المذكور عن عمر آ ن ف ه لا يخالف المذكور عن عمر آنفة انفه لان عمر اخبر عن الجبت بانه السحر و السحر من عمل الشيطان و السحر من عمل الشيطان و هذه الجمله رنه الشيطان لها معنيان و هذه الجمله رنه الشيطان لها معنيان أ ح د ه م ا صوت الشيطان صوت الشيطان أ ي ما يدعو إ ل ي ه أ ي ما يدعو إ ل ي ه فيكون من جملته السحر فيكون من جملته السحر قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ايش يعلمون الناس السير و ا ل آ خ ر ا ل ص ي ح ة ا ل ح ز ي ن ة ا ل ص ي ح ة ا ل ح ز ي ن ة أ ي أ ن الشيطان لما أ خ ر ج من ا ل ج ن ة حزينه ص و ت حزينه فصوت صوتا يكيد به لبني آ د م حزن فصوت صوتا يكيد به لبني آ د م ومن ج م ل ة كيده ايش ومن جمله كيده السحر والدليل الثاني حديث ابن عباس يعني بعضهم قال قرنت الشيطان م ن ه ا غلط الصواب إ ن ه الشيطان والمقطوع به أ ن ه ا ر ن ة الشيطان وليس إ ن ه الشيطان الصواب أ ن ه ا ر ن ة الشيطان هكذا في غير كتاب سواء في المسند أ و في غيره من التصانيف ووجهها ما ذكرناه من المعنى وهو و ا ل د في ا ل آ ث ا ر والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس ش ع ب ة من النجوم ا ل ح د ي د رواه أ ب و داود وابن ماجه و إ س ن ا د ه صحيح لكن ل ق ظ ه من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس ش ع ب ة من السحر و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله من اقتبس ع ل م من النجوم من اقتبس علما من النجوم مع قوله فقد اقتبس ش ع ب ة من السحر فجعل طلب علم المغيبات بالنظر في النجوم من السحر فجعل طلب علم المغيبات بالنظر في النجوم من السحر ف إ ن المنجمين ينظرون إ ل ى أ ح و ا ل النجوم و حركاتها ثم يستدلون بها على المغيبات المستتره عنهم و س ي أ ت ي بيان ذلك في باب المفرد وباب التنجيم والدليل الثالث حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد ع ق د ة ثم نفث فيها الحديث رواه النسائي بهذا التمام و إ س ن ا د ه ضعيف و الصواب أ ن ه مرسل عن الحسن البصري و الصواب انه مرسل عن الحسن البصري ما معنى المرسل اي و س م ا أ ض ا ق ه التابعين ل ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم كرنبيه كثره أ ح س ن ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف هذا البيت يشمل حقيقته وحكمه و الجمله الاخيره منه و هي قوله و من تعلق شيئا وكل إ ل ي ه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم باسناد صحيح تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم باسناد صحيح و د ل ل ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله من عقد ع ق د ة ثم نفث فيها فقد سحر من عقد ع ق د ة ثم نفث فيها فقد سحر أ ي نفث فيها مستعينا بالشياطين أ ي نفث فيها مستعينا بالشياطين و هذه هي ح ق ي ق ة ا ل س ح ر التي تقدم ذكرها و الدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أ ل ا هل أ ن ب ئ ك م م العضه الحديث رواه مسلم و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله م العضه أ ي ما السحر فانه من أ س م ا ئ ه فتقدير الكلام ما السحر ثم بينه فقال هي ا ل ن م ي م ة ا ل ق ا ل ة بين الناس أ ي ا ل م ق و ل ة ا ل ك ا ئ د ة بين الناس ا ل م ق و ل ة ا ل ك ا ئ د ة بين الناس التي يقصد منها إ ي ق ا ع الشر بينهم وعدت ا ل ن م ي م ة سحرا لامرين احدهما باعتبار مبدئها ف إ ن ه ا تكون سرا كالسحر إ ذ ا عمم باعتبار ب د ه فإنها ا ت ك و ن س ر الاخر ك ا س ح ر إ ذ عمل و ا آ باعتبار منتهاها ف إ ن ه ا تفرق بين الناس كالسحر يفرق بين الناس ف إ ن ه ا تفرق بين الناس كالسحر يفرق بين الناس فلاجتماع ا ل أ م ر ي ن جعلت ا ل ن م ي م ة سحرا و الدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إ ن من البيان لسحرا و هو عند مسلم و هو عند البخاري دون مسلم فقول المصنف و لهما مريدا الصحيحين فيه نظر ف قول المصنف و لهما مريدا الصحيحين فيه نظر و د ل ل ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة في جعله البيان المعرب عن المقصود من ج م ل ة السحر في جعله البيان المعرب عن المقصود من ج م ل ة السحر و هذا الحديث خرج مخرج الذم في أ ص ح قولي أ ه ل العلم و هذا الحديث خرج مخرج الذم في أ ص ح قولي أ ه ل العلم و المراد به القول الملبس و المراد به القول الملبس الذي يخرج الناس من الحق إ ل ى ا ل ب ا ط القول الملبس الذي يخرج الناس من الحق إ ل ى الباطل ف إ ن المبين به يكسو كلامه زخرفا ي أ خ ذ بلب الخلق فيميلون عن الحق إ ل ى الباطل و هذا من جنس السحر ل أ ن السحر باطل ل أ ن السحر باطل يلبس على الناس أ ح و ا ل ه م يلبس على الناس أ ح و ا ل ه م و في الصحيح لما سحر النبي صلى الله عليه و سلم ف أ خ ب ر عما لحقه أ ن ه يخيل إ ل ي ه الشيء أ ن ه ي أ ت ي ه و هو لا ياتيه فالسحر مقارن للتلبيس فالسحر مقارن للتلبيس فكذلك القول المروج للباطل بزخرف القول يجعل من ج م ل ة السحر لعظيم ورنه و ش د ة خطره و لهذا قال الاوزاعي إ ي ا ك و آ ر ا ء الرجال ايش و إ ن زخرفوها لك بالقول إ ي ا ك و آ ر ا ء الرجال و إ ن زخرفوها لك بالقول يعني ي أ ت ي ا ل إ ن س ا ن و يسلب كلام يسلب عقلك بما بكلام تسمعه ل أ و ل مره وهو مبطن وهو مبطن فبعض الناس يميل إ ل ى هذا القول بل يكتشف في نفسه ح ق ي ق ة ع ل م ي ة أ و د ي ن ي ة لم يسمع بها من قبل واضح هذا ا ل آ ن كثير هذا ا ل آ ن كثير في الناس تسمع كلام الذي لا يكون راسخ القدم في الدين راسخ القدم في الدين عالم أ و متعلم على سبيل ا ل نجاه العالم ظاهر ا ل ر س و ل لكن متعلم على سبيل ا ل نجاه علي رضي الله عنه في و ص ي ة ك و م ي ل بن زياد ما قال متعلم قال متعلم على سبيل نجاه فهذا ينجو ل أ ن المتعلم الذي على سبيل ا ل نجاه يعني يسلك السبيل التي ت أ خ ذ به الى النجاه فهو كما تقدم معنا في كتاب التوحيد قال و فيه عرض المتعلم ا ل ش ب ه على على من على العالم ي ب ي ن ه ا له هذا متعلم على سبيل النجاه ف إ ن لم يكن المرء عالما و لا متعلما على سبيل النجاه و هذا حال أ ك ث ر الخلق ف إ ن ه سرعان ما ت أ خ ذ به ا ل ش ب ه إ ذ ا زوقت بالباطل كان يقول إ ن س ا ن مثلا إ ن من مفردات ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة التي لا يراها الناس في ثنايا ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة مصطلح أ ه ل الحل والعقد ف إ ن هذا مصطلح مفقود لا نجده في الكتاب ولا ا ل س ن ة و إ ن م ا هو من مفتعلات الفقهاء الذين استلوا ا ل ث ق ا ف ة ا ل ف ا ر س ي ة فجعلوها م د و ن ة للحكم ا ل إ س ل ا م ي هذا كلام انسان يسمع يقول والله صحيح ا ن ا غافلين فيروح يدور في الكتاب و ا ل س ن ة أ ه ل الحل والعقد ما يلقى يقول لا ا ل ل ه هذا الكلام صحيح هذا من ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل م ف ق و د ة عندنا فنحن نحتاج إ ل ى م ر ا ج ع ة ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة التي تصنف فيها أ ك ث ر من م ئ ة كتاب المطبوع نحو أ ر ب ع ي ن كتاب فيها لكن الذي يعرف الشرع و يعرف الدين يعرف أ ن أ ه ل ا ل ش و ر ى الموجود في عهد ا ل ص ح ا ب ة هم أ ه ل الحل و العقل و أ ن عبد الرحمن بن عوف لما قال لعمر لما أ ر ا د أ ن يتكلم في الموسم قال له يا أ م ي ر المؤمنين أ ي ن يتكلم إيش؟ في ا ل م د ي ن ة لا يتكلم في الموسم لماذا قال حتى يشهدك من ليشهدك من ليشهدك قال رؤوس الناس رؤوس الناس و أ ه ل ا ل م ع ر ف ة والفهم منهم فيفهموا عنك أ م ا إ ذ ا تكلمت كلام مختلط أ م ا م الناس لا يفهمونه فيهم العاقل وغير العاقل ل ي ت ب س عليه فتجد في نفس الدلالات ا ل ش ر ع ي ة ما يدل على هذا ا ل أ م ر و لذلك القدامى كالنووي و غيره نصوا على ذلك و نقلوا الاجماع على ذلك في ه ل ح ل و العقل ك ن الذي لا تكن و قدمه ر ا س ق ه يتلبس عليه يلبس عليه بمثل هذا الكلام فيظن أ ن هذا هو الحق فيه يعني ش و ف يا اخوان والله ا ل خ ط ر ة الذي يجعل الله له ف ط ر ة سبحان الله ينجو بها يعني تعرفون م س أ ل ة إ ذ ا اجتمع الظهر إ ذ ا اجتمع العيد و ا ل ج م ع ة إ ذ ا اجتمع العيد و ا ل ج م ع ة فصلى إ ن س ا ن العيد ف إ ن ه تسخط عنه ا ل ج م ع ة عند ا ل ح ن ا ب ل ة وهو القول ا ل أ ظ ه ر في واحد كتب بحث كان لا اللي يصلي العيد مو تسقط عنه ا ل ج م ع ة و إ ذ ا سقط عنه ا ل ج م ع ة ماذا ص ل ي صلي ظهرا فهذا س و ى بحث وقال لا يسقط عنه الظهر حتى يسقط عنه الظهر و ج ا ب ا ل أ ح ا د ي ث و ا ل آ ث ا ر و ا ل أ ل ف ا ظ وتخريجها وكذا ق ر أ و ه على واحد في مجلس وفيه واحد كبير س ن كان له تعلق بالعلم لكن م و من اهل العلم لكن له تعلق بالعلم م ح ب ة للعلم فبفطرته قال هو أ س ق ط الظهر ما عرفنا يوم إ ل ا في خمس صلوات يقول اليوم كم في ا ل ص ل ا ة خمس صلوات يعني ت أ ت ي ان تسقط صلاه ص ل ا ة الظهر من يوم من يوم م س ن ي ن لا يمكن يكون ه ذ ا ف ي دين المسلمين إ ل ا ب ب ي ن ة و ا ض ح ة ج ر ي ة ليس في أ ل ف ا ظ مختلف ة فيها و أ ن ه ا تحتمل أ و لا تحتمل و لذلك سبحان الله ا ل أ م ر كما قال ابن ت ي م ي ة ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثره الكتب الا حيره وضلالا إ ذ ا ما جعلك ل الله نور الكتب هذه وكثره المراجع وكثره تنوع الثقافات والانفتاح عليها لا يزيدك إ ل ا ح ي ر ة وضلالا والمقصود أ ن الزخرف الذي يلبس به القول فيخرج الناس من الحق إ ل ى الباطل هو من ج م ل ة السحر والمراد به في الحديث الذم و مجموع ما ذكره المصنف في هذا الباب من أ ن و ا ع السحر س ب ع ة هي ا ل ع ي ا ف ة و الطرق و الطيره و التنجيم الذي يراد به التاثير كما س ي أ ت ي و ا ل ن م ي م ة و النميمه و البيان الملبس للحق بالباطل و العقد المنفوذ فيها و العقد المنفوذ فيها طيب أ ي ه م ا الذي يندرج في ا ل م ع ن ى الاصطلاحي حمد الله أ ي ه م ا الذي يندرج في ا ل م ع ن ى الاصطلاحي العقد المنفوذ فيها في ا ل م ع ن ى الاصطلاحي كذلك ا ل ع ي ا ف ة كذلك الطر كذلك ا ل ط ي ر ة بقي إ ي ش ا ل ن م ي م ة و البيان الملبس و إ ي ش أ ي ض ا إ ي ش التنجيم التنجيم ل أ ن التنجيم نوع مفرد بذاته التنجيم منه ت أ ث ي ر ي و منه تسييري كما س ي أ ت ي ف ا ل أ ر ب ع ه ا ل أ و ل ى هي التي في المعنى السلاحي و أ م ا التنجيم فمنه و منه كما س ي ا ت و أ م ا النميمه ة و البيان المعرب هذه السحر باعتباره ل س المعنى اللغوي ب ا ع ت ب ا ر المعنى اللغوي نعم في ا م س ا ئ ل ا ل أ و ل ى أ ن ا ل ع ي ا ف ة و الطرف و ا ل ط ي ر ة من الجبت ا ل ث ا ن ي ة تفسير ا ل ع ي ا ف ة و الطرف ا ل ث ا ل ث ة أ ن علم النجوم من نوع السحر الرابعه ا ل ع ق د مع النفث من ذلك الخامسه أ ن ا ل ن م ي م ة بين الناس من ذلك الثالثه أ ن من ذلك بعض ا ل ف ص ا ح ة قوله رحمه الله الثالثه أ ن من ذلك بعض ا ل ف ص ا ح ة أ ي الفصاحه الملبسه للحق بالباطل أ ي ا ل ف ص ا ح ة الملبسه للحق بالباطل أ م ا ا ل ف ص ا ح ة التي تنصر الحق و تؤيد الحق فهذه م م د و ح ة و منها فصاحته صلى الله عليه و سلم باب ما جاء في الكهان ونحوهم مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان ما جاء في الكهان من الوعيد الشديد والتغليظ الاكيد أ ك ي ي د ب ن ما جاء ا في ل ه ا ا ن من ل ل ت غ والكهان جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات ب ا ل أ خ ذ عن مسترق السمع من الجن الذي يخبر عن المغيبات ب ا ل أ خ ذ عن مسترق السمع من الجن و المراد بقوله و نحوهم أ ي من لهم ذكر في هذا الباب اي من لهم ذكر في هذا الباب و هم العراه و المنجم والرمال وهم العراف والمنجم والرمال ف إ ن هؤلاء جميعا يجتمعون ش ت ويفترقون ر الطرق ك و دعوى ن في في الغيب المؤدية إليه ي علم في دعوى علم الغيب ويفترقون في الطرق المؤديه ة إ ل ي ف اليه ع ر يستدل ب أ م و ر ظ ا ه ر ة على أ م و ر م س ت و ر ة فالعراه يستدل ب أ م و ر ظ ا ه ر ة على أ م و ر م س ت و ر ة و المنجم يستدل بالنظر فيش في النجوم و الرمال يستدل فيش ما حمد أ ح س ن و ا ل ر م ا ل يستدل بالخط في الرمل و الضرب في الحصى بالحصى يستدل بالخط في الرمل و الضرب في الحصى الخط في الرمل إ ذ ا كانت ا ل أ ر ض ايش ل ي ن ة ر م ل ي ة و الضرب بالحصى إ ذ ا كانت ا ل أ ر ض إ ذ ا كانت قاسيه ش د ي د ة و الكاهن يستدل ب ا ل أ خ ذ عن مسترقي السمع يستدل ب ا ل أ خ ذ عن مسترقي السمع فيجمعهم إ ي ش ادعاء علم الغيب ويفترقون في طرق الوصول إ ل ي ه ويفترقون في طرق الوصول إ ل ي ه نعم رواه مسلم في صحيح عن بعض أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ت ى عرافا ف س أ ل ه عن شيء فصدقه لم تقبل له ص ل ا ة اربعين يوما وعن أ ب ي ر ي ر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ت ى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أ ب و داود وللاربعه والحاكم وقال صحيح على ش ا ط ه م ا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 وعن امران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أ و تطير له أ و تكهن أ و تكهن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما ي ق و ن فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار ب إ س ن ا د جيد ورواه الطبراني في ا ل أ و س خ ب إ س ن ا د حسن من حديث ب ن عباس دون قوله ومن أ ت ى إ ل ى اخره قال البغاوي ا ل ع ر ا ف الذي يدعي م ع ر ف ة ا ل أ م و ر بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضاله ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير وقال أ ب العب و العباس بن ت ي م ي ة ا ل ع ر ا ف اسم للكاهن والمنجم والرمار ونحوهم يتكلم في معرفة بهذه الطرق وقال في قوم أبا ذكر ا ل م ص م ن ف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه سبعه ادله الدليل الاول حديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال من أ ت ى عرافا ً ف س أ ل ه عن شيء الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه بما يقول ف إ ن ه ا عند أ ح م د و إ س ن ا د ه ا صحيح ودلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله من أ ت ى عرافا ً مع قوله لم تقبل له صلاه أ ر ب ع ي ن يوما أ ي لم يثب عليها ولا وقع له أ ج ر ه ا أ ي لم يثب عليها ولا وقع له اجرها مع وجوبها عليه وبراءه ذمته ب أ د ا ئ ه ا يعني يصلي صلي بدون بدون اجر و إ ن م ا لتبرا ذمته و هذا الحكم على ا ل آ ت ي فيكون الحكم على الماتي أ ش د و أ ف ض ع و هذا الحكم على ا ل آ ت ي فيكون الحكم على الماتي و هو العراف أ ش د و أ ف ض ع ف إ ذ ا كان من أ ت ا ه لم تقبل له صلاه أ ر ب ع ي ن يوما فكيف تكون حاله هو إ ل ا أ ش د من ذلك و أ ف ض ع و الدليل الثاني حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أ ت ى كاهنا الحديث رواه ا ل أ ر ب ع ه الا النسائي و إ س ن ا د ه ضعيف و له شواهد تقويه و له شواهد تقويه فيكون حسنا و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله من أ ت ى كاهلا مع قوله فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد ف إ ن هذا في جزاء ا ل آ ت ي فان هذا في جزاء ا ل آ ت ي فيكون جزاء الماتي و هو الكاهن أ و ل ى ب ا ل ش ن ا ع ة و ا ل ف ض ا ع ة فيدل كسابقه على سوء حال الكاهن و من أ ت ا ه و قوله في الحديث فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد صلى الله عليه و سلم المراد به الكفر ا ل أ ص غ ر دون ا ل أ ك ب ر في اصح قولي اهل العلم لما تقدم في الحديث السابق أ ن ه يصلي ا ل ص ل ا ة لكن لا يؤجر عليها و لو كان كافرا كفرا أ ك ب ر لم يتقيد عدم القبول ب أ ر ب ع ي ن يوما و لو كان كافرا كفرا أ ك ب ر لم يتقيد عدم القبول ب أ ر ب ع ي ن يوما يعني م ع ن ا ه أ ن ه أ ر ب ع ي ن يوم لا تقبل له صلاه و بعد ا ل أ ر ب ع ي ن ايش تقبل له صلاه و لو كان كافرا كفرا اكبر لم يكن للعدد ف ا ئ د ة ف إ ن ه لا تقبل له صلاه و لو بعد بعد اربعين يوما فيكون الحديث دالا على الكفر ا ل أ ص غ ر دون ا ل أ ك ب ر و الدليل الثالث حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ي ض ا و بيضا ن ص ن ف لراويه عن النبي صلى الله عليه و سلم معنى ب ي ض يعني ترك بياضا ترك ب ي ا ض و يشار إ ل ي ه في النسخ في ي ش بالنقط يشار إ ل ي ه في النسخ بالنقط و تكون كم عددها أ ر ب ع ه و ل ى ثلاث ثلاث ثلاث تكون ثلاثا تكون ثلاثا يعني الثلاث هذه لوجود سقط في الكلام سواء تبييض أ و غيره ف إ ذ ا وجد في الكلام سقط ف إ ن ه يكون فيه ث ل ا ث نقط ا وهذه من الاصطلاحات ا ل ع ل م ي ة ا ل و ا س ع ة لكن لا بد من ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى وجود بياض في ا ل أ ص ل ب أ ي ا ص ل ا ح دل عليه به و عزاه المصنف ل ل أ ر ب ع ة و الحاكم و المراد ب ا ل أ ر ب ع ة أ ص ح ا ب السنن و المراد من ع ز ل ه إ ل ي ه م أ ص ل الحديث أ م ا لفظه فليس عندهم و إ ن م ا عند الحاكم و المصنف تابع في ذلك لابن حجر في فتح الباري و المصنف تابع في ذلك لابن حجر في فتح الباري و إ س ن ا د الحديث المذكور صحيح و إ س ن ا د الحديث المذكور صحيح يعني المصنف عزه ا ا ل أ ر ب ع ة ل أ ن هناك من قبله ممن ممن عزاه و هو الحافظ ب ل حجر و لذلك تجد غير واحد من أ ه ل العلم وقعوا في هذا منهم المصنف و منهم كذلك ا ل ش و ك ا ن ي رحمه الله تعالى عزوه ل ل أ ر ب ع ة و هم تابعون في ذلك لابن حجر رحمه الله تعالى و هو بهذا اللفظ إ ن م ا هو عند الحاكم و أ م ا ا ل أ ر ب ع ة ف أ خ ر ج و ا اصل الحديث و دللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله فقد كفر بما أ ن ز ل على محمد على ما تقدم بيانه من كون حال الماتي ة من عراف او كاهن أ ش د و أ ف ض ع و الدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا أ خ ر ج ه أ ب و يعلى الموصلي في مسنده شسم أ ب و يعلى لا لا بزار واحد وهذا واحد أ ح م د بن علي بن ا ل مثنى بزار اسمه أ ح م د بن ع م ر بن عبد ا ل خ ا ل ق لكن هل ا ل م س ل د ة مطبوع أ ب و يعلم انه غير مطبوع مطبوع طيب في ا ح د ي ث نبحث عنها ما نلقاه فيه يقولون أ ب و ي ع ل ى ما نلقاه المسنده ا م ط ب و ع هذا هذه ا ل ف ا ئ د ة مسند أ أبي... ب ي ي ع ل ى مطبوع وغير مطبوع مطبوع ب ر و ا ي ة التي هي ر و ا ي ة ح ز م ا ل سفيان و أ م ا ر و ا ي ة ابي ع م ر بن حمدان وهي أ ك ب ر فهي غير م ط ب و ع ة و لذلك هناك كتاب مهم اسمه المورد العلي في زوائد أ ب ي ي ع ل ى الموصلي للهيثمه هذا جرى على ا ل ر و ا ي ة ا ل ك ب ي ر ة فتجدون في أ ش ي ا ء ما تجدونها في المطبور. لذلك تجدون في مجمع الزوائد أ ش ي ا ء ليست في المطبوع فالاختلاف الروايتين يقع مثل هذا و الدليل و د ل ل ت ه على و إ س ن ا د ه حسن و له حكم الرفع لماذا ل أ ن ه خبر عن عن غيب و هو الحكم بالكفر و حكم الكفر لا بد أ ن يكون بوحي ذكر هذا أ ب و عمر بن عبد البر فخبر ا ل ص ح ا ب ي عن كون شيء ما عصيه أ و فسق أ و كفر لا بد أ ن يكون خبر عن النبي صلى الله عليه و سلم و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة كسابقيه و الدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أ و تطير له الحديث رواه البزار و إ س ن ا د ه ضعيف و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ خ ر ى في الباب تقويه و دلالته على م ق ص و ل الترجمه من وجهين أ ح د ه م ا في قوله فقد كفر بما انزل على محمد فقد كفر بما انزل على محمد و ا ل آ خ ر في قوله ليس منا في قوله ليس منا و عد اشياء منها قوله او تكهن أو او تكهن له او سحر أ و سحر له و معنى ليس منا نفي ا ل إ ي م ا ن الواجب عنه نفي ا ل إ ي م ا ن الواجب عنه و هذا لا يكون إ ل ا بالوقوع في أ م ر محرم هذا لا يكون إ ل ا بالوقوع في أ م ر محرم من كبائر الذنوب و الدليل السادس ا ل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في ا ل أ و س ط نحو حديث عمران السابق دون قوله و من أ ت ى كاهنا و إ س ن ا د ه ضعيف لكن يقويه سابقه فيكون حسنا ل أ ن ا ل أ ح ا د ي ث و الضعاف إ ذ ا ضم بعضها إ ل ى بعض ف إ ن ه ا تتقوى ا ل أ ح ا د ي ث الضعاف إ ذ ا ضم بعضها إ ل ى بعض فانها تتقوى لكن التي يمتنع ت ق و ي ة بعضها ببعض أ ي ا ل أ ح ا د ي ث هي ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م و ض و ع ة و ش د ي د ة الضعف ا ل م و ض و ع ة و ش د ي د ة الضعف فالموضوع مع الموضوع مع الموضوع يكون موضوعا و شديد الضعف مع شديد الضعف مع شديد الضعف يكون شديد الضعف لا ي ر ت ب ع عن ذلك و إ ن كان ك ث ر ة الطرق تدل على أ ن له أ ص ل ا ذكره الحافظ ب ن حجر رحمه الله تعالى لكن هذا لا ي ق ض ي تقويته لكن الضعيف مع الضعيف الذي لا يشتد ضعفه و لا يكون موضوعا هذا يكون حسنا ل ا ش ت ا ه ام لغيره حسنا لغيره كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ليس منا مع قوله من تكهن أ و تكهن له والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم من أ ن نفي ا ل إ ي م ا ن عنه لا يكون إ ل ا على فعل ك ب ي ر ة من كبائر الذنوب والدليل السابع أ ث ر ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوم يكتبون أ ب ا ج ا د و ينظرون في النجوم قال ما أ ر ى من فعل ذلك له عند الله من خلاق رواه البيهقي في ا ل س ن ة الكبرى و إ س ن ا د ه صحيح و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله في قوم يكتبون أ ب ا ج ا د و ينظرون في النجوم مع قوله ما أ ر ى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أ ي من نصيب و تقدم أ ن نفي النصيب من الخير في ا ل آ خ ر ة لا يكون إ ل ا للكافر ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير و التنوير فيكون من فعل ذلك كافرا و المراد بهم من يستدل ب ت ق ط ي ع الحروف مع النظر في النجوم على المغيبات من يستدل بتقطيع الحروف مع النظر في ا ل ن ج و م على المغيبات ثم تجدون أ و ر ا ق فيها حروف م ق ط ع ة في م ر ب ع ا ت هذا أ ب ا جاد هذا ابا جاد يقطعون ا ل ك ل م ة التي تدل على شيطان او على سر بين الشيطان وبين من عقدها مع ربطها بنجم من النجوم مطلعا أ و مسقطا فهذا هو ا ل م ر ص و د بالدم أ م ا تعلم أ ب ا ج ا د التهجي هذا جائز الذي هو أ ب ج د أ و وز الى آ خ ر ه والذي صار في العزمه ا م ت ا خ ر أ ا ل ذ ا ي ا يعني اذ باتاتا الى آ خ ر الحروف الهجائيه هذا جائز كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى انه لا يجتمع تصديق ا ل ك ا ئ مع ل ى إ ي م ا ن ب ا ل ق ر آ ن ا ل ث ا ن ي ة التصيح ب أ ن ه كفر ا ل ث ا ل ث ة ذكر من تكهن له ا ل ر ا ب ع ذكر من تطير له الخامسه ذكر من سحر له السادسه ذكر من تعلم أ ب ا ج ا د السابعه ذكر من تعلم أ ب ا ج ا د أ ي لادعاء علم الغيب اي لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها ب ح ر ك ة النجوم بتقطيعها و الاستدلال عليها ب ح ر ك ة النجوم ف إ ن كان لغير ذلك جاز كالتهج أ و حساب الجمل ما هو حساب الجمل、لا. يعني هو د ل ا ل ة الحروف على ا ل أ ع د ا د د ل ا ل ة الحروف على ا ل أ ع د ا د يعني الالف عندهم للواحد والباء للاثنين والجين ل ل ث ل ا ث ة والدم ل ل أ ر ب ع ة إ ل ى آ خ ر ابجد هوس حطي ك ل م و ن ل ى آ خ ر ه ا جعلوا لها كل واحد منها عند العرب له رقم وهذا معروف يسمون ه حساب الجمل و هناك بعض الرسائل طبعت قديما في حساب الجمل وفي حساب العقود ن ا ف ع ة جدا وجددت تصويرها دار البصائر احرصوا على أ ن تبعدوا عنها ل أ ن حساب الجمل يدور في الكتب كثيرا ولذلك في آ خ ر ا ل ج ز ا ر ي ه أ ب ي ا ت ه ا أ ي س ق ا ف و ز ا ي ن في العدد من يتقن التجويده يظهر بالرشد هذا البيت ليس من ا ل ج ز ا ي ر هذا مزيد لكن أ ر ا د به ا ل د ل ا ل ة على أ ب ي ا ت ا ل م ن ظ و م ة و أ ح ي ا ن ا يكون للتاريخ مثل ما ذكر ا ل أ خ ا ل د ل ا ل ة على التاريخ أ ن ه وقع في كذا و كذا نعم ا ل س ا ب ع ة ل ي ك م الفرق بين ا ل ك ا ه ي و العراق حساب العقود المراد به ايش عقد ا ل أ ص ا ب ع عقد ا ل أ ص ا ب ع هذا أ ي ض ا فيه ع د ة أ ر ا ج ي ز و هو من حساب العرب القديم نعم باب ما جاء في ا ل ن ش ر ة مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان حكم ا ل ن ش ر ة و ا ل ن ش ر ة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله حل السحر بسحر مثله و ربما جعلت اسما لكل ما وقع به الحل و ربما جعلت اسما لكل ما وقع به الحل كالرقى ا ل ش ر ع ي ة كالرقى الشرعيه بالنظر إ ل ى ا ل أ ص ل اللغوي ل ل ن ش ر ة بالنظر إ ل ى ا ل أ ص ل اللغوي ل ل ن ش ر ة أ ن ه ا تنشر عن المريض م ع ت ر ا ه أ ن ه ا تنشر عن المريض م ع ت ر ا ه فيبرا أ م ا باعتبار حقيقتها ا ل ا ص ط ل ا ح ي ة عند العرب و هي التي وردت بها ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة فالمراد بها حل السحر بسحر مثله أ ن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ا ل ن ج ر ة فقال هي من عمل الشيطان ف و ا ه احمد بسند جيد وابو داود وقال سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتاده قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امراته اي يحل عنه او ينشر قال لا باس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهان انتهى وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر قال ابن القيم ا ل ن ش ر ة حل السحر عن المسحور وهي ن و ا ن أ ح د ه م ا حل بسحر م ث ر ي وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إ ل ى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني ا ل ن ش ر ة ب ا ل ر ق ي ة والتعوذات والدعوات و ا ل أ ل و ي ة ا ل م ب ا ح ة فهذا جائز ذكر رحمه الله الترجمة المصنف الله للتحقيق مقصود أ ر ب ع ة أ د ل ة فالدليل ا ل أ و ل حديث جابر رضي الله عنه أ ن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشره الحديث رواه ابو داود و إ س ن ا د ه جيد والجيد عندهم ايش من مراد الجيد ايش ما كان في مرتبه الحسن فويق الحسن و دون الصحيح فويق الحسن و دون صحيح يعني من أ ق و ى ا ل ح د ي ث الحسن ذكر هذا ا ل ص ي و ط ي في تدريب الراوي ل أ ن كما قال ع ر ا ق ي أ ه ل الحديث قسموا السنن لا صحيح وضعيف وحسن الأخرى ترجع الى صحيح و ضعيف و حسن فالاصطلاحات ا ل أ خ ر ى ترجع إ ل ى هذه المعاني الجيده الى الحسن يعني أ ع ل ى درجات الحسن و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله هي من عمل الشيطان هي من عمل الشيطان لتضمنها حل السحر بسحر مثله لتضمنها حل السحر بسحر مثله والسحر من عمل الشيطان قال الله تعالى و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما أ ض ي ف إ ل ى الشيطان من قول أ و عمل في خطاب الشرع فهو للتحريم في أ ص ح ق و ل أ ه ل العلم و ما أ ض ي ف إ ل ى الشيطان من قول أ و عمل فهو للتحريم في أ ص ح ق و ل أ ه ل العلم فيصل إ ي ش اذا وجدت حديث في إ ض ا ف ة شيء للشيطان فالمعنى أ ن ه محرم إ ل ا أ ن يصرفه عن التحريم صارف الى الكراهه كما يوجد في بعض ا ل آ د ا ب هذه صرفها ا ل إ ج م ا ع عن التحريم إ ل ى الكراهه لكن ا ل أ ص ل فيما أ ض ي ف إ ل ى الشيطان أ ن ه من المحرمات و الدليل الثاني حديث و الدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه و الدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أ ن ه يكره ذلك كله و الدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه يكره ذلك كله ذكره أ ح م د ذكره احمد و مراده ما عرف عن أ ص ح ا ب ه ما عرف عن اصحابه, ما عرف عن أصحابه. فقد روى ابن أ ب ي ش ي ب ة عن إ ب ر ا ه ي م النخع قال كانوا يكرهون التمائم و الرقى و النشر كانوا يكرهون التمائم و الرقى و النشر و إ س ن ا د ه صحيح و إ س ن ا د ه صحيح و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله يكرهون ف إ ن الكراهه في عرف السلف هي للتحريم ذكره أ ب و عبد الله بن قيم وتلميذه وابو الفرج ا بن رجب ومراد النخع ي بقوله يكرهون يعني من أ ص ح ا ب أ ص ح ا ب ابن مسعود رضي الله عنه طيب أ ح م د يقول ابن مسعود يكره ذلك ا ل ك وهؤلاء أ ص ح ا ب ابن مسعود كيف ه لا ها. لان علم أ ص ح ا ب ابن مسعود أ خ ذ و ه عن عن شيخهم عن ابن مسعود لذلك ا ل أ ص ل أ ن التلميذ ي أ خ ذ عن شيخ الذي يصاحبه دينا فالدين الذي عند التلميذ ا ل أ ص ل فيه انه تلقاه عمن قبله و إ ذ ا كانوا ج م ا ع ة ت أ ك د ت ن س ب ة هذا إ ل ى معلمهم لما كان امر المسلمين منتظما اول المسلمين ي أ خ ذ و ن دينهم عن علماءهم فتجد أ ن هذا ا ل أ م ر ينسب إ ل ى فلان ل أ ن أ ص ح ا ب ه عرفوا بذلك وهذا موجود في كلام ا ل أ ئ م ة سواء عن اشياء ل أ تنسب إ ل ى ابن عباس أ و تنسب إ ل ى ابن س ع و د رضي الله عنهما خ ا ص ة هذين الرجلين بكثره أ ص ح ا ب ه م ا فيقال هذا قول ابن عباس تبحث في الكتب ما تجد لكن تجد أ ن أ ص ح ا ب ه يقولون بهذا ف ي س ت د ل بقولهم على أ ن هذا قول على ان هذا قول شيخهم وكذا يقع في ابن مسعود رضي الله عنه ل أ ن المتعلم ا ل أ ص ل فيه أ ن ه يتلقى دينه عن معلمه لماذا ل أ ن ا ل أ ص ل في المعلم يخبر عن ايش عن الشرع يخبر عن الشرع ف أ ن ت إ ن م ا تتعلم منه الشرع أ م ا ا ل آ ن تجد المعلم على دين و المتعلم على دين لماذا ل أ ن ه ي أ ت ي إ ل ي ه و هو لا ي أ خ ذ منه دينه انما ي أ خ ذ منه المسائل فقط يقول و الله ق ر أ ن ا على فلان كتاب التوحيد ق ر أ ن ا على فلان كتاب السياسه ا ل ش ر ع ي ة و ق ر أ ن ا على فلان مرتقى الوصول و تجد أ ن دينه مخلط لماذا ل أ ن ه عنده هوى ما يسترشد لشيوخه إ ن م ا ي أ خ ذ عنه المسائل لذلك م ر ة حتى يعني نعرف أ ن ا لا أ ق ص د ا ل أ خ إ ن كان حاضرا لكن أ ق ص د يستفيد هو او غيره س أ ل ن ي أ ح د ه م و أ ن ا خالد من هذا المسجد عن م س أ ل ة ف أ ج ب ت ه فيها فقال لي أ ن ت خائف أ ن ي مباحث قلت لا أ ن ا الذي أ ق و ل ه لك أ ق و ل ه للمباحث ل أ ن الدين ما في قولين الدين واحد إ م ا أ ن تتكلم به أ و تسكت أ م ا في فتوى للمباحث و فتوى للناس لا الدين واحد فبقدر ما تدعو المصلحه الى الكلام تتكلم وبقدر ما تدعو المصلحه الى السكوت تسكت فبعد أ ن أ ج ب ت ه اجبته قلت له لا قال أ ن ت ما وفقت ما في نفسي قلت نعم أ ن ا ما وفقت هواك هذا اللي صحيح ما وقت نفسك يعني ما وقت هواك اما الدين الذي أ د ي ن به و أ ب ي ن لك بدليله هو هذا الذي أ ق و ل ه لك فتجد أ ن من المتعلمين من له هوى فلا يجد عند معلمه هذا الهوى فلا يقنع به و لذلك يكون له حال على غير حال معلمه دين جاءه من الهوى ما حرص على أ ن ه كن كبيره و صغيره هو يعتقد أ ن معلمه يرشده إ ل ى الخير ف إ ذ ا كان معلمك يرشدك إ ل ى الخير تحرص على أ ن تسترشد به في كل شيء أ م ا أ ن تقول هذا المعلم لا أ ن ا ما أ خ ذ م ن كذا أ ن ا ما أ خ ذ م ن كذا من أ ن جبت هذه ما ت أ خ ذ م ن كذا و ما ت أ خ ذ م ن كذا و بعد كيف هذا دين أ ن ت ع ت ق د فيه ا ل ك ف ا ي ة ت أ خ ذ منه ما تعتقد من فيه ا ل ك ف ا ي ة إ ذ ا ب الى غير تعلم عندك ممن ترى فيه ا ل ك ف ا ي ة أ م ا إ ذ ا تعتقد معلمك فيه ا ل ك ف ا ي ة تتعلم منه د ي ن كله أ م ا تقول هذا والله اخذ منه أ ب و ا ب الحكم على الناس و أ ب و ا ب التكفير و أ ب و ا ب الجهاد و هذا ما أ خ ذ منه ليش ما ت أ خ ذ منه إ ذ ا ت أ خ ذ ت أ خ ذ الدين كله أ م ا تستفتيه في صلاتك و في صيامك ثم في سفك الدماء و ا ل أ م و ا ل ما تستفتيه ليش اذا لا ي ص ل ح أ ن ت أ خ ذ عن الدين أ ص ل ا لا ص ل ا ة و لا صيام ا ل ص ل ا ة و الصيام اعظم من الجهاد و التكفير ف إ م ا أ ن ت أ خ ذ عنه الدين كله وترضى به معلما أ و لا ت أ خ ذ عن الشيء و تطلب لك معلم آ خ ر لكن اعرف أ ن ك إ ذ ا جعلت معيارك الهوى أ ن ك لا تزال ت ر ق س في أ غ ل ا ل ك التي ربما تؤدي بك إ ل ى نار جهنم ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يخلص نفسه من ر ب ق ة الهوى بقي عبدا ً له قال الشاطئ رحمه الله تعالى و إ ن م ا أ ر ي د من الشرع اخراج العبد من هواه إ خ ر ا ج العبد من هوى هذا يراد به الشرع الشرع ان تخرج العبد من الهوى ل أ ن الهوى إ ذ ا تجارى ب ا ل إ ن س ا ن أ و رده على الشرع كل إ ن س ا ن لو نظر إ ل ى هواه تمنى اشياء ك ث ي ر ة لكن الشرع يمنعه منها ف أ ن ت لا بد أ ن تجعل الشرع حاكما عليك و من جعل الشرع حاكما عليك إ ح س ا ن الظن بمعلميك و الرجوع إ ل ي ه م في كل ما تسترشد به لتفلح أ م ا إ ن إ ن أ خ ذ ت في بعض أ و لم ت أ خ ذ في بعض ف أ ن ت لا تستفيد و الله عز و جل قد يجعل لبعض الناس يعني هدايه لكنه ما يتنبه يعني أ ح د المتعلمين جاء إ ل ى معلم له و قال انا ر أ ي ت أ ن ي أ م ش ي في صحراء و أ ن ك تناديني من ورائي و تقول يا فلان ارجع ارجع فقال له معلم أ ن ت تمشي مع أ ن ا س لا يصلح أ ن تمشي معهم احرص على الدروس و اترك عنك الجمعات اللي تروح فيها فما قنع بهذا ا ل ت أ و ي ل فرفس في السجن ثماني سنين ل أ ن ه ما طع ا معلمه في نصحه صدق معه قال نعم أ ن ا والله ا ص ح ب كذا وكذا وش رايك شيخ أ ب ق ى ولا ما أ ب ق ى هل هذا ترى ا ل ص ح ي ح ولا ما ترى ص ح ي ح لا و ي أ ت ي للشيخ بس يعلم هالمساعد بس فقط غير ه ؤ ل ا ما يعلم يذهب إ ل ى غير الشيخ يتعلم من التويتر يتعلم من الفيسبوك يتعلم من الانترنت يتعلم من الجرائد يتعلم من المجلات ولذلك تجده م ر ة مقبلا م ر ة مدبرا فيشتم الشيوخ و ا ل أ ح و ا ل وهو الذي ب ا لاختيار ماله تجد بعد ذلك يقول المشايخ ما بينونه طيب هل أ ن ت أ ت ت للمشايخ وهل أ ن ت نزعت نفسك من الهوى وقلت يا شيخ علمني في أ ن ا س ر أ ي ت ه م يعني و أ خ ب ر و ن ي يعني عن وقائع لهم جاءوا فيها لبعض العلماء قالت ر ى يوم ا ل ق ي ا م ة تراني يوم ا ل ق ي ا م ة في ذمتك خلاص يا ولدي أ ن ا قلت لك أ ن ت في ذمتي فاكتفى بهذا فانجاه الله و غيره لا يبني من راسه على كيفه فيقع في في مهاوي الردى ذ ل ك بعض الناس ا ل آ ن يصل كان في خير و لكنه سلك في غير طريق الخير انحرف انحرافا عظيما صار ما يصلي صار ما يصلي وهو الذي كان في الخير لماذا ل أ ن ه لم يكن مسترشدا ب أ ه ل العلم وهو مسترشد أ خ ذ الدين فقط ي ل ج معه بالناس ويقول الشباب ليمشي معهم و أ ح و ا ل ه م هذا ما ينفع يا اخوان لا بد أ ن ي أ خ ذ ا ل إ ن س ا ن علمه عن أ ه ل ه والدليل الثالث أ ث ر سعيد بن المسيب رحمه الله لما قال له قتاده رجل به طب إ ل ى آ خ ر ه رواه البخاري في صحيحه م ع ل ق و وصله ا ل أ ك ر م في سننه ب إ س ن ا د صحيح و معنى قوله رجل به طب أ ي سحر ل أ ن السحر كان على إ ر ا د ه التطبيب عند عرب ا ل ج ا ه ل ي ة و قوله أ و يؤخذ عن ا م ر أ ت ه اي يحبس عنها فلا يصل إ ل ي ه ا بالجماع و قوله أ ي يحل عنه أ و ينشر أ ي تفك عقد سحره و يرقى لكشف علته فقال لا ب أ س أ ي لا ب أ س بحل السحر إ ن م ا يريدون به الاصلاح يعني دفع الداء عنه ثم قال ف أ م ا ما ينفع أ م ا ما ينفع أ ي من الرقى فلم ينه عنه ل أ ن ه إ ن م ا نهي عما لا ينفع و الذي لا ينفع هو الرقى ا ل ش ر ك ي ة أ م ا الرقى ا ل ش ر ع ي ة ف إ ن ه ا تنفع العبد هذا معنى كلام ابن المسيب فلم يريد ابن المسيب حل السحر بالسحر و إ ن م ا أ ر ا د حل السحر بما يحصل به ا ل إ ص ل ا ح و الذي يحصل به ا ل إ ص ل ا ح هو الرقى ا ل ش ر ع ي ة فتكون ا ل ن ش ر ة بها ج ا ئ ز ة و د ل ل ت ه على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله أ و ينشر عنه أ ي يطلب كشف علته و أ ر ا د ب ا ل ن ش ر ة هنا ما يرجع إ ل ى المعنى اللغوي و أ ر ا د ب ا ل ن ش ر ة هنا ما يرجع إ ل ى المعنى اللغوي ل ل ا س ت ل ا ح و الدليل الرابع أ ث ر الحسن ا ل ب ص ر ي لا يحل السحر الا ساحر و لم يعزه المصنف و هو عند ابن أ ب ي ش ي ب ة عن الحكم بن ع ط ي ة قال سئل الحسن عن النشر فقال سحر سئل الحسن عن النشر فقال سحر و إ س ن ا د ه حسن و اللفظ الذي ساقه المصنف ذكره ابن الجوزي بغير إ س ن ا د ذكره ابن الجوزي بغير إ س ن ا د و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في جعل ا ل ن ش ر ة سحرا في جعل ا ل ن ش ر ة سحرا ل أ ن ه ا لا تتحقق إ ل ا به نعم في المسائل ا ل أ و ل ى النهي عن النشره ا ل ث ا ن ي ة الفرق بين المنهي عنه و المرخص فيه مما يزيل ا ل إ ش ك ا ل قوله رحمه الله ا ل ث ا ن ي ة الفرق بين المنهي عنه و المرخص فيه مما يزيل ا ل إ ش ك ا ل أ ي بالنظر إ ل ى ما يرجع إ ل ى المعنى الاصطلاحي فهو إيش محرم و أ م ا ما يرجع إ ل ى المعنى اللغوي ف إ ن ه إ ذ ا كان ب م أ ذ و ن به كالرقى و ا ل ش ر ع ي ة و أ ن و ا ع ا ل أ د و ي ة فهذا جائز نعم باب ما جاء في التطير مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان حكم التطير و هو تفعل من ا ل ط ي ر ة و تقدم أ ن ا ل ط ي ر ة هي فعل ما يحمل على ا ل إ ق د ا م أ و ا ل إ ح ج ا م فعل ما يحمل على ا ل أ ق د ا م أ و ا ل إ ح ج ا م و أ ك ث ر ه عند العرب بالطير فنسب إ ل ي ه ا و أ ك ث ر ه عند العرب بالطير فنسب إ ل ي ه ا و لا يختص بها و لا يختص أ ي ض ا بالتشاؤم بل هو فرد من أ ف ر ا د ه ا و لا يختص بالتشاؤم بل هو فرد من أ ف ر ا د ه ا و ا ل ط ي ر ة شرك أ ص غ ر و الطيره شرك اصغر لما فيها من التعلق بما لا نفع فيه بما فيها من التعلق بما لا نفع فيه فان ا ل ط ي ر ة ليست سببا شرعيا و لا قدريا ف إ ن ا ل ط ي ر ة ليست سببا شرعيا و لا قدريا و إ ن م ا هي أ و ه ا م و خيالات و إ ن م ا هي أ و ه ا م و خيالات إ ذ ا تتايع المرء فيها يعني إ ذ ا أ خ ذ المرء فيها جرته الى تسلط الشياطين عليه و تلاعبها به ن و قول الله تعالى الا انما طائر من عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائر طائركم معكم ا ل آ ي ة وعن ابي هريره رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا ط ي ر ة ولا ه ا م ة ولا صغر أ خ ر ج ا زاد مسلم ولا نوء ولا ق و ل ولهم عن أ ن س رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أ د و ى ولا ط ي ع ه ويعجب من الفال قالوا وما الفال قال ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة وليبي داود بسند صهيون عن ق ب ه بن عامر ض ي الله عنه قال ذكر ا ل ط ي ع ه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أ ح س ن و ا الفال ولا ترد مسلما ف إ ذ ا راى أ ح د ك م ما يكره فليقل اللهم, اللهم لا ي أ ت ي بالحسنات إ ل ا أ ن ولا ي د ف ع السيئات إ ل ا أ ن ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك وعن ا ل مسعود رضي الله عنهما ق ا و ا الطيره شرك ا ل ط ي ر ة شرك وما منا إ ل ا ولكن الله ي ذ ه ب ه بالتوكل رواه ابو داود والترمذي وصححه وجعل آ خ ر ه من قول ب مسعود ولاحمد م ن حليب بن ع م ر رضي الله عنهما من ردته الطيره عن حاجته فقد أ ش ر ك قالوا فما كفاره ذلك قال أ ن يقول اللهم لا خير إ ل ا خيرك ولا طير إ ل ا طيرك ولا إ ل ه غيرك و له من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إ ن م ا الطيره ما أ ن ض ا ك أ و ردك ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق الترجمة أدلة تعالى الله مقصود الترجمه ث م ا ن ي ة أ د ل ة فالدليل ا ل أ و ل قوله تعالى أ ل ا إ ن م ا طائرهم عند الله و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله طائرهم عند الله أ ي ما قضي لهم من القدر الملازم لهم أ ي ما قضي لهم من القدر الملازم لهم فالطائر القدر المقضي فلا ا ط ئ ر القدر المقضي فلا ت أ ث ي ر فيه بالطيره ولا غيرها فلا ت أ ث ي ر فيه بالطيره ولا غيرها فاثبات القدر يبطل إ ث ب ا ت تاثير الطيره فإثبات القدر يبطل إثبات تأثير الطيرة والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله طائركم معكم أ ي قدركم الملازم لكم ففيه إ ب ط ا ل ا ل ط ي ر ة ب إ ث ب ا ت القدر فيه ابطال الطيره باثبات القدر و أ ن ه لا ت أ ث ي ر لها في شيء والدليل الثالث حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا ط ي ر ة الحديث متفق عليه ودللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ولا ط ي ر ة فنفى ما كان اهل ا ل ج ا ه ل ي ة يعتقدونه فيها والنفي دال على البطلان وهذا أ ب ل غ من النهي والنفي دال على البطلان وهذا أ ب ل غ من النهي فهو نهي و ز ي ا د ة والدليل الرابع حديث أ ن س رضي الله عنه مرفوعا لا عدوى ولا ط ي ر ة الحديث متفق عليه ودللته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله ولا ط ي ر ة على ما تقدم بيانه والدليل الخامس حديث ع ر و ة بن عامر لا ع ق ب ة بن عامر الذي رواه أ ب و داود و ع ر و ة تابعي على الصحيح و هو راوي الحديث لا عقبه فيكون حديثه مرسلا و المرسل من الحديث الصحيح من الحديث الضعيف كما قال العراقي و رده جماهر النقاد ا ل ج ه ل الساقط في الاسناد و دلالته على مقصود الترجمه في قوله ولا ترد ُ مسلما فمن كمل إ ي م ا ن ه لم يتعلق َ قلبه بها فيدل ُ ذلك على بطلانها و قوله في الحديث احسنها الفال ليس معناه ان الفال من الطيره َ و إ ل ا تناقضت َ الاحاديث ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم نفاها ثم قال و يعجبني الفال و ليس الفال من ا ل ط ي ر ة فقوله أ ح س ن ه ا لا يراد به أ ف ع ل التفضيل التي تقتضي ا ل م ش ا ر ك ة من كل وجه و إ ن م ا ل أ ج ل وجود م ش ا ب ه ة بينهما و هذه ا ل م ش ا ب ه ة هي حصول ا ل ت أ ث ي ر حصول ا ل ت أ ث ي ر ف ا ل ط ي ر ة و ا ل ف ع ل فيهما ت أ ث ي ر و الفرق بينهما أن ان ل على الفعل ط ي ر تحرك ة ت أو م ع منه أن ا ل ط ي ر ة تحرك على الفعل أ و تمنع, تمنع منه فهي باعثه و أ م ا ا ل ف ع ل ف إ ن ه يقوي و لا يبعث أ و يمنع و أ م ا الفال ف إ ن ه يقوي و لا يبعث و لا يمنع مثلا إ ن س ا ن خرج من بيته و هو يريد أ ن يسافر إ ل ى ا ل م ن ط ق ة ا ل ش ر ق ي ة فلما أ ر ا د أ ن يسافر ا ل م ن ط ق ة ا ل ش ر ق ي ة و فتح بابه ا ل س ي ا ر ة و إ ذ ا هو يسمع رجلا يقول للرجل خير خير فاستبشر بهذه ا ل ك ل م ة هذا يسمى هذا يسمى فال ل أ ن ه هل هو الذي بعثه أ م قوى بعثه قوى بعثه ليس هو الذي بعثه و آ خ ر لما أ ر ا د أ ن يركب سيارته للذهاب إ ل ى ا ل م ن ط ق ة ا ل ش ر ق ي ة ر أ ى رجلا على حال لا تسر م ر أ امانه فقال نهارا هذا أ و ل ه نرجع هذا طيره و لا تفاؤل ط ي ر ة ل أ ن ه هو الذي منع منعه من أ ن يقدم فهذا هو معنى الاحاديث التي ذكر فيها ا ل ف أ ل و قوله صلى الله عليه و سلم لما قيل له و ما الفال قال ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة لا يراد منها الحصار التفاؤل بها لكن أ ك ث ر ما يكون الفال ب ا ل ك ل م ة أ ك ث ر ما يكون الفال ب ا ل ك ل م ة و قد يكون بفعل أ و غير ذلك و الدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيره ش ي ت الحديث رواه أ ب و داود و الترمذي و ابن ماجه و إ س ن ا د ه صحيح و آ خ ر ه و هو قوله و ما منا إ ل ا و لكن الله يذهبه بالتوكل هو مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فليس من كلامه صلى الله عليه و سلم لماذا ليس من كلامه نعم نعم ل أ ن هذه حال ن ق ص والنبي صلى الله عليه وسلم توكله كامل فاعتذر ابن مسعود بما يقرا عليهم من احوال ربما وقع تعلقهم فيها بشيء ما معنى مدرج طيب ت ذ ك ر ت ا ل ب ي ق و ن ي ة و ا ل ش ي و ل والمدرجات في الحديث ما أ ت ت من بعض الفاظ الرواه ي ت ص ل ت حتى ا ل ب ي ق و ن ي ة لازم يتحفظون كم هي كم بيت كم فوق الثلاثين ب أ ر ب ع ي ن أ ت ت احفظ كل حافظ امامه ما في علم بلا حفظ و البيقونين ا ر ب ع و ثلاثين بيت يعني لو أ ن ك كل ما وقفت ع ن د إ ش ا ر ة في الرياضه ولا خ د لك مطر حفرت لك بيت يعني في يومين حضرتها الحين ما شاء الله كم نقف عند ا ل إ ش ا ر ا ت م د ة ط و ي ل ة وقد سمعت قائلا يقول وانا في سن ا ل ث ا ن و ي ة إ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا وقف عند إ ش ا ر ة يستطيع ي ق ر أ في كتاب فانتفعت بهذه ا ل و ص ي ة فاستطيع ت ر ى ت ق ر أ لا تحسب انك ما تنهي تنهي أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ولو إ ن س ا ن يجعل عنده و ر ق ة فيها شيء يحفظه لا يحفظه إ ل ا عند ا ل إ ش ا ر ة ف إ ن ه بعد سنوات سيؤلف ر س ا ل ة ا ل ب ش ا ر ة بما حفظ عند ا ل إ ش ا ر ة ودلالته ا ل على مقصود ا ل ت ر ج م ة قوله صلى الله عليه و سلم ا ل ط ي ا ر ة شرك ف إ ن ه خبر عن حكمنا و ا ل ت أ ك ي د و التكرار ل ل ت أ ك ي د و التكرار ل ل ت أ ك ي د و إ ن م ا كانت شركا لما فيها من التعلق بسبب متوهم لما فيها من التعلق بسبب متوهم من اللطائف هذه اللطائف ا ل ع ل م ي ة أ ك ث ر من ورد فيه تكرير ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة عنه ابن مسعود رضي الله عنه تجد ب مسعود كثيرا ما ي أ ت ي عنه في ا ل أ ح ا د ي ث أ ن ه حفظ تكرير النبي صلى الله عليه و سلم لها فتجده ا ل ج م ل ة يقولها مرتين أ و ثلاثا رضي الله عنه في حديثه كهذا الحديث والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ردته ا ل ط ي ر ة عن حاجته الحديث رواه أ ح م د و إ س ن ا د ه ضعيف و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله فقد أ ش ر ت و تقدم معناها في حديث ابن مسعود و الدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إ ن م ط ي ر ة ما أ ن ض ا ك أ و ردك الحديث رواه أ ح م د أ ي ض ا و إ س ن ا د ه ضعيف و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله إ ن م ط ي ر ة ما أ ن ض ا ك أ و ردك ففيه بيان ح ق ي ق ة ا ل ط ي ر ة أ ن ه ا ما حمل على ا ل إ ق د ا م و هو المضي أ و حمل على ا ل إ ح ج ا م و هو الرد و لم يقلها النبي صلى الله عليه و سلم لبيان حقيقتها و إ ن م ا ل ل ت ب ر ء منها و لم يقله النبي صلى الله عليه و سلم لبيان حقيقتها و إ ن م ا للتبرء منها فعند أ ح م د عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه و سلم يوما فبرح ظبي فمال شق النبي صلى الله عليه و سلم برح يعني إ ذ ا ولاه مياسره و سنح إ ذ ا ولاه ميامنه يعني خرج ف ج أ ة على النبي صلى الله عليه و سلم فمال شق النبي صلى الله عليه و سلم فقال الفضل تطيرت يا رسول الله يعني بسبب أ ن ه ولاك مياسره ا فقال إ ن م ا طيرت ما ا ن ض ا ك او ردك يعني أ ن هذا لم يقع مني ط ي ر ة و إ ن م ا هي حال عرضت لخروجه ف ج أ ة فمال النبي صلى الله عليه وسلم كحال المرء إ ذ ا ف ج أ ه شيء تغيرت حاله ف ي مسائل ا ل أ و ل ى التنبيه على قوله أ ل ا إ ن م ا طائر من ع د الله ما قويه طائركم معكم ا ل ث ا ن ي ة ي ح ي ت ن ب ي ه عليهم أ ن المعنى يشفع القدر ا ل ق ر آ ن يفسر بعضه بعضا قال الله تعالى وكل إ ن س ا ن الزمناه طائره في عنقه يعني القدر الذي كتب عليه لازم ل ل إ ن س ا ن نعم ا ل ث ا ن ي ة نفي العدوى ا ل ث ا ل ث ة نفي ا ل ط ي ر ة ا ل ر ا ب ع ة نفي ا ل ه ا م ة الخامسه نفي ا ل ص ف ر ا ل س ا د س ة أ ن الفال ليس من ذلك بل مستحب السابعه تفسير الفال ا ل ث ا م ن ة أ ن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل قوله رحمه الله ا ل ث ا م ن ة أ ن الواقع في القلب أ ي من عروض التطير مع كراهته لا يضر أ ي إ ذ ا ل م يستقر في القلب إ ذ ا لم يستقر في القلب والدليل على عدم استقراره كراهته والنفره منه ف إ ذ ا كره ا ل إ ن س ا ن نفر منه لما عرض عليه لما عرض له هذا لا يضره ا ل ت ا س ع ة ذكر ما يقول من وجده ا ل ع ا ش ر ة التصريح ب أ ن ط ي ا ر ة ش ر ك ا ل ح ا د ي ة عشره تفسير ا ل ط ي ا ر ة ا ل م ذ م و م ة باب ما جاء كيف تفسير ا ل ط ي ا ر ة ا ل م ذ م و م ة يعني في ط ي ر ة مدمومه ط ي ر ة غير م د م و م ة نعم ايش ر د م و ت ايش ضد الفعل لكن هو قول تفسير ط ي ر ة م د م و م ة يعني هناك ط ي ر ة غير م د م و م ة هل هناك ط ي ر ة غير م د م و م ة ما الجواب يهديك الطائر من ا ط ي ر ة هذه <تصفيق> الطائر ي ل ا ي ح س ن هذه يسمى ص ف ة ك ا ش ف ة يعني لا تفيد تخصيصا و إ ن م ا تبين ح ق ي ق ة لا تفيد تخصيصا و إ ن م ا تبين ح ق ي ق ة ف إ ذ ا قيل الطيره ا ل م ذ م و م ة تفسير الطيره المذمومه يعني التي حالها الذنب مثل قوله تعالى و قتلهم ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق هل هناك قتل ا ل أ ن ب ي ا ء بحق و غير حق و إ ن م ا كل قتل ا ل أ ن ب ي ا ء فهو بغير حق فيسمى هذا ص ف ة ك ا ش ف ة نعم باب ما جاء في التنجيم مقصود ا ل ت ر ج م ة بيان حكم التنجيم بيان حكم التنجيم وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على ا ل ت س ي ر أ و ا ل ت أ ث ي ر النظر في النجوم للاستدلال بها على ا ل ت س ي ر أ و ا ل ت أ ث ي ر فالتنجيم نوعان أ ح د ه م ا تنجيم ا ل ت س ي ر احدهما تنجيم ا ل ت س ي ر و هو الاستدلال بحركات سير النجوم على الجهات و ا ل أ ح و ا ل و هو الاستدلال بحركات سير النجوم على الجهات و ا ل أ ح و ا ل و هذا جائز عند جمهور أ ه ل العلم و هذا جائز عند جمهور أ ه ل العلم و ا ل آ خ ر تنجيم ا ل ت أ ث ي ر و هو النظر فيها لاعتبار ت أ ث ي ر ه ا في الحوادث ا ل ك و ن ي ة و هو النظر فيها لاعتبار ت أ ث ي ر ه ا في الحوادث ا ل ك و ن ي ة و هذا النوع قسمان أ ح د ه م ا اعتقاد كونها م س ت ق ل ة ب ا ل ت أ ث ي ر اعتقاد كونها م س ت ق ل ة ب ا ل ت أ ث ي ر و هذا كفر أ ك ب ر هذا شرك و كفر أ ك ب ر و ا ل آ خ ر عدم اعتقاد كونها م س ت ق ل ة ب ا ل ت أ ث ي ر عدم استقلال عدم اعتقاد كونها م س ت ق ل ة ب ا ل ت أ ث ي ر و إ ن م ا بالنظر إ ل ى أ ن ه ا سبب و إ ن م ا بالنظر إ ل ى أ ن ه ا سبب تابع لتقدير الله تابع لتقدير الله ففيه قولان عند أ ه ل العلم ففيه قولان عند أ ه ل العلم ا ل أ و ل واضح الثاني أ ن ه ا لا تكون م س ت ق ل ة و إ ن م ا سبب مثل إ ي ش مثل الخسوف و الكسوف الخسوف و الكسوف متى يعرض باعتبار مواقع هذه النجوم و النجوم اسم لكل ما في السماء من ا ل أ ف ل ا ك هذا في كلام العرب يطلقون النجوم على كل ما في السماء من ا ل أ ف ل ا ك و منها الشمس و القمر و غيرها فهذا إ ذ ا جاءت اذا جاء القمر بين الشمس و ا ل أ ر ض ف إ ن ه يقع في... اذا جاءت الارض بين الشمس و القمر فانه يقع الخسوف ينحجب يعني, يعني ضوء الشمس عن القمر فيقع فيه خسوف و مثله أ ي ض ا ح ر ك ة المد و الجزر في البحر ف إ ن ه مع اعتبار قرب القمر في الليالي المقبره و بعده في ا ل أ ط ر ا ف في غيرها يقوى المد و الجزر و يخف فهذا فيه قولان منهم من يرى أ ن ه سبب صحيح ا ل ت أ ث ي ر و منهم من لا يرى و اختار أ ب و العباس ص ح ة كونه سببا فيما علم بطريق صحيح أ ن ه يكون سببا فيما علم بطريق صحيح يعني ان يكون بطريق ليس صحيحا ً مثل ا ل آ ن يروج عنها أ ن ه ا تؤثر في كذا و تؤثر في كذا و سبب ف كذا هذا لا يعول عليه لكن مثل ا ل أ م ث ل ه التي ذكرناها هي صحيحه نعم قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث زينه للسماء وهجوما للشياطين وعلامات يبتلى بها فمن تول فيها غير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم ا ه به انتهى وكي يقتاد تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عينه فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل احمد واسحاق وعن ابي موسى رضي الله تعالى أ ن ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة لا يدخلون ا ل ج ن ة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أ ح م د وابن حبان في صحيحه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ا ل ت ر ج م ة أ ر ب ع ة أ د ل ة ب ا ل د ل ي ل ا ل أ و ل أ ث ر قتاده رضي الله عنه قال خلق الله هذه النجوم الحديث علقه البخاري ووصله عبد ا بن حميد في تفسيره و إ س ن ا د ه صحيح و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في حصره مقاصد خلق النجوم في ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء في حصره مقاصد خلق النجوم في ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء ثم قوله فمن ت أ و ل فيها غير ذلك أ خ ط أ و أ ض ا ع نصيبه ثم قوله بعد ذلك فمن ت أ و ل فيها غير ذلك أ خ ط أ و أ ض ا ع نصيبه و تكلف ما لا علم له به و من هذا الجنس من يجعلها م س ت ق ل ة ب ا ل ت أ ث ي ر ف إ ن ادعاء ل ذلك فوق هذه المقاصد ا ل ث ل ا ث ة و قوله أ خ ط أ و اضاع اخطا و ض ا ع نصيبه من جنس نفي الخلاق من جنس نفي الخلاق اي لا يكون له حظ من الخير في ا ل آ خ ر ة و قوله و تكلف ما لا علم له به أ ي ادعى شيئا لا بينه له به قال الله تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم و الدليل الثاني أ ث ر قتاده ايضا انه كره تعلم منازل القمر رواه حرب الكرمان حرب ك ر م ا ن في مسائله و دلالته على مقصود الترجمه في كراهته تعلم منازل القمر فالتراه في عرف السلف للتحريم و منازل القمر مواضع نزوله ا ل م ق د ر ة في سيره مواضع نزوله ا ل م ق د ر ة في سيره و هذا الذي ذكره قتاده من علم التسيير ر هذا ذ ا ل و جمهور السلف على جوازه و هو الصحيح و جمهور السلف على جوازه و هو الصحيح يعني يستدل بنجم على أ ن ه سيكون غبار أ و أ ن ه سيكون مطر أ و نحو ذلك ل أ ن ه يعلم باستقراء حال الفلك حدوث هذا ا ل أ م ر فهو سبب له بتقدير الله عز و جل و س ي أ ت ي مزيد بيان في ا ل ت ر ج م ة ا ل ت ا ل ي ة و الدليل الثالث اثر سفيان بن ع ي ي ن ة أ ن ه ل ن ي ر خ ص لتعلم منازل القمر و هو حرب أ ي ض ا و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في عدم الترخيص و ا ل ر خ ص ة اسم ل ل إ ب ا ح ة فيكون عدم الترخيص أ ي عدم ا ل إ ب ا ح ة وهذا قوله أ ي ض ا مع ق ت ا د ة وقول جمهور السلف فمن بعدهم جواز ذلك والدليل الرابح حديث أ ب ي موسى ا ل ع ر ي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة لا يدخلون ا ل ج ن ة الحديث رواه أ ح م د بن حبان و إ س ن ا د ه ضعيف و روي في معناه أ ح ا د ي ث أ خ ر ى لا يخلو شيء منها من ضعف و دلالته على مقصود ا ل ت ر ج م ة في قوله و مصدق بالسحر ل أ ن التنجيم من السحر فقد تقدم في حديث ابن عباس عند أ ب ي داود أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس ش ع ب ة من السحر زاد ا ما زاد وهذا يدل على ح ر م ة اعتقاد ذلك في النجوم ل أ ن الوعيد على تحريم ا ل ج ن ة إ ن م ا يكون في كبائر الذنوب نعم ف ي مسائل ا ل أ و ل ى ا ل ح ك م ة في خلق النجوم ا ل ث ا ن ي ة الرد على من زام غير ذلك ا ل ث ا ل ث ة ذكر الخلاف في تعلم المنازل ا ل ر ا ب ع ة قوله رحمه الله ذكر الخلاف في تعلم المنازل أ ي بتنجيم ا ل ت س ي ر أ ي بتنجيم التسيير للاستدلال على الجهات و ا ل أ ح و ا ل الوعيد ر ا ا ب ة ل فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أ ن ه باطل ح س نقف ن عند هذا القدر ونستكمل في ا ل أ س ب و ع المقبل إ ن شاء الله تعالى ا ل أ س ب و ع المقبل هو ا ل أ س ب و ع ا ل أ خ ي ر قبل ا ل إ ج ا ز ة فما ر أ ي ك م في ت ك ف ي ف الدرس إ ن أ ح ب ب ت م يعني ن أ خ ذ السبت و ن أ خ ذ ا ل أ ح د بعد العشاء ايش ر أ ي ك م ها لا إ ش ك ا ل أ ح د ا ل أ ك ث ر على الموافقه المغرب المغرب في دروس للمشايخ الكبار الشيخ صاحب الفوزان وغيره وكان المشايخ لا يدرسون مغرب ا ل أ ح د و ا ل أ ر ب ع ا ء إ ن الشيخ ابن باز كان يدرس كان الشيخ صاحب الفوزان وغيره ما يدرسون هذه ا ل أ و ق ا ت فنحن على طريقتهم المسافه الكبار لهم دروس في اوقات المغرب فما نزاحمها إ ن م ا ندرس بعد العشاء إ ن شاء الله ف إ ن شاء الله تعالى السبت بعد العشاء و ل ا ح د بعد العشاء و نشوف إ ن أ ر د ت و الاثنين بعد نضعها ان شاء الله هذا يقول ما معنى رواه الشيخان الجواب البخاري و مسلم ل أ ن ه قال رواه ما قال الشيخان اما الشيخان لها في الفنون اصطلاحات عند الفقهاء ا ل ح ن ف ي ة عند القراء في علم الرسم في علم التاريخ لا اصطلاحات لكن الشيخان يعني البخاري و مسلم في التخريب يقول هل هناك دليل على تحريم ا ل أ ك ل في ا ل ص ل ا ة نعم ا ل إ ج م ا ع الذي نقله ابن منذر و غيره انه لا يجوز ا ل أ ك ل في ا ل ص ل ا ة هذا يقول ما ا ل أ ف ض ل إ د ر ا ك الصف ا ل أ و ل أ م حج مكان ق ر ب من الدرس ا ل أ ف ض ل هو الصلاه في الصف الاول من ا ل ص ل ا ة ل أ ن الصف ا ل أ و ل ت ف و د فضيلته و أ م ا الدرس ف إ ن الذي ي ج و ز الصف ا ل أ و ل يسمع كما يسمع غيره هذا يقول لو كان هناك ضابط يبين المعنى العام والخاص للدعاء هذا يقصد يعني ضابط بيت من الشعر ولا、طبع. يقصد بيت من الشعر ولا م ش ك ل ة عليه ا ل م س أ ل ة موجود السائق طيب يقول هذا أ و ر د ت م في شرح الاربعين أ ن الفتنه اذا وقعت تسلط فيها الحكم القدري على الحكم الشرعي نرجو اضاح ذلك معنى هذا القول أ ن ا ل ف ت ن ة إ ذ ا وقعت تذهل فيها مدارك الناس عما يجب عليهم شرعا و تتسلط عليهم أ ه و ا ء ه م ا ل م ق د ر ة بتقدير الله السابق لهم فيتسلط ا ل إ ن س ا ن بالحكم القدر على الحكم الشرعي ك ق ا ئ ل قال للرجل صل فقال له ذلك الرجل لست بمصلين ف أ خ ذ حجرا ف ر ض خ راسه ف ش ج ه ا ل آ ن هو غضب غضب وتسلط الحكم ش قدري يعني قدر الله عز وجل يفعل هذا أ م ا الحكم الشرعي ليس لك عليه و ل ا ي ة أ ن ت أ م ر ت ه ولم ينتهي خلاص تصبر على ما قال و تذهب وهذا يكون في ا ف ت ن ب أ م ر واضح جلي يقول م ن ا ل أ ص ل الشرعي لما يسمى اليوم ت ح ا ر ا ل أ د ي ا ن و ا ن ت ق ا ل ح ض ا ر ا ت وما يشبهها من الدعوات والتي تقع من أ ه ل ا ل إ س ل ا م الجواب أ ن يقال أ ن مثل هذه ا ل أ م و ر يجري فيها قول المقيم رحمه الله تعالى فعليك بالتفصيل إ ن ه م أ ج م ل و ا او أ ط ل ق و ا فعليك بالتبيان ف إ ن هذه ا ل أ ل ف ا ظ من المجملات فيها حق وفيها باطل فما كان موافقا للشرع كالتعريف ب ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ن ش ا د إ ل ي ه و د ع و ة الخلق إ ل ي ه فلا ب أ س به و إ ن كان المقصود به تصحيح ا ل أ د ي ا ن غير ا ل إ س ل ا م والثناء على أ ه ل ه ا بالبقاء على دينهم ه د ا محرم ويخشى على فاعله من الكفر صلى الله ا ل س ل ا م يعني واحد ق ص لي قصة إ ن س ا ن نصراني أ س ل م ذهب إ ل ى أ ح د المفتين وقال له أ ن ا أ ر ي د أ ن أ س ل م وله مقام في ا ل ك ن ي س ة قال له أترك, الكلام اترك هذا الكلام عنك ل أ ل ا لئلا تسبب فوضى في البلد هذا لا يخشى عليه من الكفر في في فعله يقول قال المصنف رحمه الله أ ن ا ل م ع ص ي ة قد تؤثر في ا ل أ ر ض فكيف يكون كذلك يعني في باب ما جاء في ما لا يذبح في المكان يذبح فيه لغير الله عز و جل يعني ا ل أ ر ض تلك كان يذبح فيها لغير الله و هذه م ع ص ي ة فنهى النبي صلى الله عليه و سلم عن التقرب إ ل ى الله سبحانه و تعالى فيها بفعل تلك ا ل ذ ب ي ح فالمعاصي تفسد ا ل أ ر ض ف المعاصي كما ذكر المقيم تفسد تفسد ا ل أ ب د ا ن و تفسد ا ل أ ه و ي ة و ا ل أ ج و ا ء الناس الان يقول تغير الجو تغير الهوى تغير الاكل و تغير كذا بسبب المعاصي ثبت عند الترمذي أ ن الحجر ا ل أ س و د نزل من ا ل ج ن ة أ ب ي ض ا كالثلج تسودته خطايا بني ا د ف إ ذ ا كان هذا فعل الخطايا في حجر أ ص م فما فعلها في القلب الذي هو من لحم ودم فما فعلها فيما يحيط بذلك من م أ ك ل ومشرب وهواء غ ي ر ذلك هذا يقول في قوله تعالى فتبارك الله أ ا ح س ن الخالقين هل هذا يدل على وجود خالق غير الله الجواب نعم يدل على ذلك ل أ ن الله ذكره بالجمع لكن المقصود بالخالق هنا يعني المقدر الخلق التقدير و أ م ا الخلق الذي بمعنى ا ل إ ي ج ا د من العدم و هو نوع من التقدير هذا لا يثبت إ ل ا الله عز و جل اما معنى الخلق الذي هو التقدير قال عيسى أ خ ل ق من الطين كهيئه الطير هذا في ق ر ا ن الكريم يقول ذكرتم أ ن ما لا يعني ا ل إ ن س ا ن يتعدد في أ ر ب ع ة أ م و ر منها ف ض ل المباحات و لكن يقول البعض أ ن ك أ ن ك ينبغي أ ن تباشر بعضها أ و أ ن ك حينما تباشر بعضها تعرف الواقع و توسع مدارك يوسع مدارك كامتثال ا ل أ م ر و ترك ا ل م ع ص ي ة هذا ا ل ل ي يوسع مدارك و أ م ا أ م ر المباح ف إ ن ه يوسع ا ل إ ن س ا ن من التوسع فيه لئلا يجره إ ل ى ما حرمه الله يقول ما معنى ق و ل البعض يحلها أ ل ف حلال معنى يعني يتيسر ع حلها إ ن شاء الله في ط ر ق اخرى ل أ يجد هناك و ن ا س يحلونها يقول ما حكم م ش ا ه د ة المباريات التي فيها كذا وكشف العورات ا ل د ف ا ع عن اللاعبين م ش ا ه د ة المباريات محرمه كما تفتوى اللجنه دائما يقول مدح الشعراء للناس أ و البلاد بالكلام الذي يحتاج معه الرجوع الى القاموس ل م ع ر ف ة مقصود الشاعر هذه ج م ل ة خ ب ر ي ة بس وحط في اخرها على استفهام يعني يقصد هل هذا يكون من البيان ا ل م د م و م هذا يختلف إ ذ ا كان يخرج الى الباطل هذا من الباطل الحق هذا م ا ل م و م والا فلا والرجوع الى القاموس يختلف الناس بعض الناس يعني عربيته سليقه ق و ي ة لا يحتاج إ ل ى القاموس كحالنا الآن. الناس الكلمات ا ل ع ر ب ي ة لا يفهمونها يحتاجون إ ل ى القاموس يقول هل من يدعون م ع ر ف ة ش خ ص ي ة الشخص بتوقيعه أ و بخطه يدخلون في ح ق ي ق ة العراق أ و الكاهن منه ومنه منه ما يكون كذلك ومنه ما لا يكون كذلك ف إ ن هذا من جنس العلوم التي عند العرب يستدلون ب ا ل ق ي ا ف ة في ا ل خ ط أ و باللوم وبغير ذلك على حال ا ل إ ن س ا ن هذا شيء ممكن واصله في الشرع الفراسه لكن هناك أ ش ي ا ء تدعى لا ح ق ي ق ة له فهو أ ص ل ه صحيح لكن زوائده التي ك ت ر و ه ا باطله والذي يمارس علوم الشرع و علوم العرب القدامه لا يحتاج إ ل ى علوم هؤلاء يقول هل من يدع العلم ب ش خ ص الذي أ م ا م ه من الكهانه و ا ل س ح ل مع أ ن الشافعي كان يعرف الشخص من ش ك ل من باب ا ل ف ر ا س ة ها أ ن ت أ ج ب ت من باب ا ل ف ر ا س ة لكن من أ ه ل من اهل الفراسه ف ر ا س ة امرها صعب و في الحديث ي ت ق و ف ر ا س ة المؤمن قال يشفع انه ينظر بنور الله ي ع ن ي من كمل إ ي م ا ن ه تكون له م ع ر ف ة و هذا ثبت ع في أ ح و ا ل أ ب ي بكر و عمر رضي الله عنهم لكن من ذا الذي يزكي نفسه و يقول انا مؤمن أ ع ر ف هذا و هذا و هذا هذا هذا كاذب في د ع و ة يقول هل تجنب العائن و البعد عنه يعد من ا ل ط ي ر ة لا لا يعد من ا ل ط ي ر ة إ ل ا إ ذ ا استرسل ا ل إ ن س ا ن في ذلك و قوي في قلبه أ م ا أ ن يعرف رجلا قد صح عنه العين و اجتنبه فهذا لا شيء فيه اما إ ذ ا كان متوهم أ و كلام الناس أ و يستلزم بهذا فهذا هو المنهي عنه هل الدعاء على بشار بالهلاك و غ ي ر ه من باب ل ع ن المعين استخر الدعاء ل د ع ا ء باللعن اللعن شيء والدعاء على بشار أ ه ل ك ه الله شيء بعض الاخوان يحتاجون فك خط يقول ما هو سبيل الخلاص من المعاصي ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة سبيل الخلاص من المعاصي أ ن تتوب و إ ذ ا ادنبت أ ن تتوب واذا ن ب ت ان تتوب فهذا حال ابن آ د م قد كتب على كل إ ن س ا ن حظه من المعصيه فمن وقع في معصيه ف إ ن ه يتوب إ ل ى الله سبحانه وتعالى ن ك ت ب ي بهذا القدر ونجيب عن الباقي إ ن شاء الله تعالى في ا ل أ س ب و ع المقبل اليوم عندكم اختبار قل لا, لا وعندكم تسليم البحث لكن س ن ؤ ج ل سنجلها إن, ان شاء الله تعالى ا ل أ س ب و ع المقبل يوم السبت سواء البحث أ و الاختبار إ ن شاء الله تعالى في الماضي سوى هذا اليوم هذا يكون في الاختبار اللاحق ان شاء الله تعالى و فضل الله جميعا يحب و ا ر ض ا ل حمد ل ل ه رب العالمين و صلى الله و سلم على د الرسول محمد و اله و سلم ع ي و سلم ا و رحمه ا ل ل و بركاته